أربعة. استمع إلى الكلمات بأل ولاحظ قراءته وكتابته. أل قلم أل قلم أل نظارة النظارة أل دراجة الدراجة ال عين. العين ال مال. المال المال